الضحا والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قل وله خير لك من الأولى وله سوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فأوى ووجدك ضللا فهذا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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدينا السرّة أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم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 الله اكبر